وَذَكَرَ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أَرْكُضُ بِرِجْلِي كَأَنَّهُ أَرْتَسَلٌ مَّارِدٌ وَشَرَابٌ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد ايضا ذنا اברהيم و اسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار اننا اخلصناهم بخارصه ذكر الدار وانهم يدانى من المستفين الاخيار وذكر اسماعيل و اليسع وكل من الأخيار هذا ذك وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم ثكينه فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب وعينادهم قاصرات الطرف اترا باب هذا ما تعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشر مااب جهنم وإنما يصلونها فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكله يزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا أن قدمتموه لنا أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزد ازده عذابا ضعف فينا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا ما لنا لا كنا نعدهم من الاشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاص أهل الناس الله الواحد القهار رب السماوات رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار من بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبريس استكبر وكان من الكافرين مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتْ بِيَدَيْكَ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ أَلَا أَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ عَلَى فَخْرٍ جَاءَ مِنَّا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا أَلَفَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَطُولَ لَأَمِنَّ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ عَلَمٌ إِنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ